كِرَامٌ كَاتِبُونَ كِرَامٌ كَاتِبُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ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 تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا نفس لنفس شيئا والامر يوم ا لله